إِرَاثَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ وَاِرْضَى الْمَرْغُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَذَّانِ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْأَوَّلُ فَلَا قَبْلَ لَهُ شَيْءٌ وَهُوَ الْآخِرُ فَلَا بَعْدَهُ شَيْءٌ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ نعم الماولى ونعم النصير ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا وجلاء همومنا واحجاننا سيدنا المختار محمد ابن عبد الله خير من قام وصام وسجد وعبد صلى الله عليه سيدي وسلم تسليما كثيرا كثيرا الى يوم الدين وعلى آلك وفقيدك ومن والاك الى يوم الدين والنشور اما بعد أما بعد كوشkur sare mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala kwa neema zake kubwa kubwa na ndogodogo zetu na baada kumsakia ziada tena ziada rahma kipejete Muhammad sallallahu alayhi wasallam natenda kumwomba Allah Subhanahu wa kufika katika jiwanja kati ya jiwanja za peponi atuwezeshe kuamka katika wakati ku wa usiku ambao anayopenda wakati ambao tutamuomba wa dua na atajikubali dua zetu na amini Allah subhanahu wataala kama zili alizokutanisha katika jiwanja kati ya jiwanja za peponi raudatun min riyadhil janna atukutane siku ya kiyama katika rehema zake na peponi pamoja tusinge tuseme amini Naamdu Muisam. Na, Na katika muhadhara wa leo ambao unaitwa matunda ya kusimamo cha usiku au kiyamu layl tutajua wazi kabisa namna jani watu walio au ashalatus sala namna gani walikuwa wakitafuta kwa mwenyezi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ta Namnanjani walikuwa hawa unui usindikizilali walikuwa hawa unzifu kabisa wakafanya usiku ndio wakati wa ibada na kutukuta pepo ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala Katika muhadhara huu tutajua fadila za tisimamo cha usiku au qiyamul layl tutajua nyakati ambazo zinapendezwa kusali qiyamul layl tutajua sira zawadi ambao walio kutpita na namna gani walikuwa kuabudu Allah Subhanahu لا ولكن تفوت صفه جنان تمتد طولا نا ولكنه سبحانه وتعالى اتك ككتاب قران كتاب فيه اذن لمجرد دليل لقيام الليل او استمام توسيط اكسم سبحانه وتعالى ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل اكلمبيا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف ماك الذي اني هو يقوى حكيته ان تشكر كريم لنتهذي ذي الليل او نفيات او تنفيات نا انا كما يقول سبحانه وتعالى اننا فيات الليل اسد وطم او اقوى نقيله حكيته كونك وسيق كنا وسيق انا زيد لامي وامياتي انا في زيد نا سبحانه وتعالى حكيته ان فيات في المؤمنين لَقَدْ ابْتَغَوا تَجَاوُزَ ذُنُوبِهِمْ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَدَعَوْا رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا فَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَعَذَّبَهُمْ عَذَابًا نُكْرًا فَطُوبَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ أَمَّنْ هُوَ قَالِتُ الْآنَاءِ اللَّيْلِ ge apanya itu apanya ibadah ketika tausif wa kusujudu la kusimama akita hadari akhirat la akda bi rahmatullahi subhanahu wa ta'ala ketika masuk Islam ketika tu penyuluh ke imani anasaba subhanahu wa ta'ala wal ladzina yadituuna lirabbihim sujadan kusimama na tafsiri ya Qur'an wenyewe kwa anasema kwanza tafsiri ya aya ambayo inasema astaeenu bis sabri was salati na kukutania sokisubiri na kukusali fungra hapa ni fungu ya jihali nafsi ambayo unaifanya mtu Qur'an kukusali usisi na Mtume sana ambazo zinazonunjia fadila انسمك صلى الله عليه وسلم كانت حديثه اولا ان لا من ذي ساعه لا يوافقها عبد مسلم يسال الله تعالى خيرا الا اعطاه اياه ثم تجنته حقيقته اتقي لذلك كنا ساعه دايو حتى كان اي مسلم كنا الله تعالى شي او خير اي شيء يكون اوقتم الاولى ماكد كل انجمه يسطع بها ثير الدنيا والاخره وذلك كل ليله اعوذك وقت النوء انبوذا من سبحان وتعالى خير الدنيا والاخره استثنى من نجمه تنتقري ما تكهتي مثل ما اتوقي kwa ni siku tuko mbele Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala alikuwa anazijibu duo za ambao watakao ufanya usiku ni mtala kwa ibada Mtume Muhammad صلى الله عليه وسلم kiundo leo aliyesamehewa madambi ya leo sikana aliyotunadiyo leo alikuwa akitima matsimo ya usiku au ataliamu leo hadi midgi yake inazumba au inapasuka na alipoulizwa نبي عائشه رضي الله تعالى عنها يا رب الله أما قد أفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فامتني كل من عبادتك ندين ونستغفر كل من منجي من الله وتعالى جاءك تنهي ذنبك اللي فينا اللي تذوع انت صلى الله عليه وسلم اكسمالي ايه مش تجيني لا فكان اقون عبدا شكورا kwaeni simu mnyi Mwenyezi Mungu ataye mnyeshukuru sana kwa sababu mtume karibabu alayesallam alisema aliyokamba wala insakartun da'at dhalakum يمكن mkinyeshukura kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala basi mti katika taungaze ni mtamtam zaidi tutaongeza mtaka kwa ladangu mtume sallallahu alayhi wasallam alipojianda anegopuri au ametamea madambi اكذبكم وعبدي الله سبحانه وتعالى وسبابه اخوا انا كما يا خير كن زيدنا زيد كما يزين سبحانه وتعالى نفس ديو حاله الاسلام حتى كان نفسه اشيمه ناخير قادم سواته هو تكون اشمالذين انا تفوز لدين اشمالذين يقول الجنه سواته هو تكون تنسجنتو إن الله عليه وسلم اخيو اصيا ممن امته quantum tusali suum tawsi tusitu kama kana hadith ni anasna muhammad sallallahu alayhi wa sallam man stayqa min al-layl atakaa amka usuti wa al-qadam ra'ata la akam wa amsan kutuba lenza kirinwa Allah kiasi kiasi wazakira watakuwa wamefika katika mke wao wataandikwa leo leo wale wanaomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanawake na wanaume wanaomtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi fadhilaja ndugu zangu waislamu ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewaandalia mtu na mtu wote kama wao watahusilana kuamka kusilana kusilama cha usiku au keangule ni مال ابي يريد تويه ان تكثم توسي قيام الليل وكذا كتيقو قصي نا فيو هيو هاكنo حادثا ابدا قيام الليل عسنجي كقصيجا او تشوزن انك والا او سكتي بسبب الله عليه وسلم على 80 ما من ان تكون له صلاه بالليل فَكُنَ مَنْ لَا قُوَّةَ لَهُ فَيُصَلِّ مُتَثَوِّرًا أَوْ يُصَلِّ عُسَيِّ، فَغَلَبَهُ عَلَيْهَا النَّوْمُ وَسَجَدَ كَمَشِيْدًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرُ الصَّلَاةِ إِذَا قُمْتَهُ حُنِّيَ حَتَّى أَنْطِئَهُ أُجُورَ الصَّلَاةِ كَيَمُلَّى قَالَ لَيْهِ أَمِزِلَا Siku ya sio kwa maksudi sala ya usiku bila mlaimi ikamsimama mtuhuru hata andisiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala thawabu za kusimama tisubu za usiku kama wa kana laumahu sadaqatan alayhi na ni zawadi sadaqa kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na zile za ndugu zangu Mtume صلى الله عليه وسلم katisahabithi ana افضل الصلات بعد المكتوبه قيام الليل, سنة سنة الليل. نعنى فيما فيما صلى اليدوره بعد لا سفاريده قيام الليل ما نسمى رسول الله عليه وسلم قد حديث عمر ابن الخطاب من نام عن حزبه او عن شيء منه بالليل فقرأه بين صلاه الفجر والظهر كتب له كانما قراه من الليل اتكاء لا لا alikuaya ameka uradhi wa kila siku kali usiku. Sasa siku hiyo akalala mchumi, hakusali usiku au akalala kipande kidogo cha usiku hakusali kama kila siku klasiku kadalikole. Basiti mtu huyo akaja kusali zile sala zake za usiku baina ya alfajiri na dhuhuri, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamwandikia thawabu kama zile alizali usiku. Sala Sa za wanaume. Na mafahamu ndugu zangu Islamu wanamaadabu katika kituo cha utafiti wa kiamulai utakanda utajiona namna gani watu walikuwa katika tafsiri na sisi leo tunacheza namna gani Umar ibn Khattab alikuwa yeye wakati anachangia mulai akatikia aya kunan ambarus na ngunji akhar au maus au ay amado zinautindisa moyo wa muislam au aliyekwa na imani basi ama wa kutabab hali tu akianza anguka ngonjwa anatembelewa siku nyingi njembe alipati kisandal kama vile ngonjwa alitikia aya katika aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi leo na kitungwa mara kadhaa marana lakini bila hata asiri turudi kwa kwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sisi nilikoni hali ya فسبناودي فتيجازي معاذ يريد توجه كزتاتى يوجهتو ترودى كاتكanjwa sama zile walichana haba kama huyo amar quran inamuunda chitu la siku anatendelea kama gusto ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu kana ida hadat al'yun aama wa yasma'u lahu dawiy kadawij al-nahl hatta yafleh alikwa ya ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu eh اكي عمكك كان يتفوت الصوت بس يتو كعم تسمع لنا بس ان يكون الى شيء اللي كما كما صوت لا ينعكذب نبوليا وما زي ينعكذب نبوليا وقوليا وقت انذبطت ايهز منزول سبحانه وتعالى هذه احدى حاله اليرانيه عثمان ابن عفان خليفه انط الله عليه وسلم Ina kibitika kwake kwamba alikuwa akihisi msaafu mzima kwa usiku mmoja. Na wengine ambao walio na hawa ndahaa hawakuwa tofauti sana na wao ndugu zangu Huyu Sufyan at-Thawri alikuwa siku moja alimletea chakula cha usiku, al-asha. Basi siku hiyo akala kutitakia akasimba tatuhawa alikuwa asibu hadi mweli islam hali hadi hadi katika hali yake ndio hii masi siku hiyo amekula chakula cha usiku hadi akasimba sikia mtu huyo alisemani alipojikuta kwamba ameshinda akasema innal simara itha azila ala fi sinda min amali sindo huyo akipongeza chakula Qa'ud Ata'u rahmatullah ta'ala alayh alikuwa yeye akilala kitandani ukafikiri kitu flani na kitanze katika France tena ile simoto kitu kio hai umbeke tamati uko hai af katika France ilikuwa ile patamoto yule tamati atajiuza jeuza namna gani basi huyu Ata'u alikuwa hali yake ndio hii خاصد كلال انا بسكيتان ديكي كما تمجانبا كما توت كلال كيس انسمالي هب ستي ما رتوها انسما فيرا ذكر جهنم لهم بالعاددين كوت جهنم كوت جهنم كمرسه اسيدزي ووالد ambao وانا اعبد الله سبحانه وتعالى عباده حس اسيدزي لواروق wakitaje wakitaje jehanamu tumbasi usulizi na utafikiri ah usafiri anakaa kwenye kitanda si tamacha kuchomozwa hata ujanja huu nao usisi wao walikuwa hawana ujanja watu walikuwa wanatamani kuamka usiku wanatamani usiku usite na alfajiri ikaanza kuchomoza basi wao wanachukua na kwa sababu inafika hali asubuhi kutoka na wao bado hawajamaliza hamiau na هُوَ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللَّهِ عليه عَلَيْهِ عَلَى وَلِيدَتِكُمُ الْمَا مَابَالُ الْمُتَهَجِّدِينَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ جُهْدًا كَمِنْ هَوَى وَنُثْنِي عُثُوقُ مُتَشَاوِي النُّزُلِ كُلَّ وَجِيلٍ كَمِنْ هَوَى وَيَجْوِي عُذْرِي كَبِيرَةُ عُثُذَاءُ عُثُذَاءُ عُذْرٌ يُنَدَّسُ كَمِنْ أَيُّ مُسْتَقِيٍّ وَتُحَاوَى سَبَبُهُ قِطَاعَ نُورِ الْعَالَمِينَ أَكَمْ يَدِي هُوَ الْمُشْكُوُّ بِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَنِ falbasahu nuran من nur nuran min nur walipokaa chemba na Mwenyezi Mungu wakati wote amelala wao wakaketeao namujo rehma Allah bas alfunaka mbawa wamekaa naye akawalisha nuru kati ya nuru zake timsalia mtuni wakati alisa nuru za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio maana hawa ambao wanaokazi ndani kutafuta pepo Abdul Azizi na Dawad alikuwa usiku kiliingia nggo shangwe anakiriye kitanga jidi tisanta leo ambao sisi tunataka kutakabili usiku lazima raha lazima unalio kitana cha Fayed Star ya hizi bila kamisa hebu sikutu huyu alikuwa anasema nini amekiriye kitanga chake siku moja akaa alakiwapata hivi kwa nguo kwa mkono wake lakini kwa mkono wake pia kitanga kesa alichambia kitanga hicho inakana dhurmi ama kweli kitanga kitasangu wewe ni walaini sana tena kaniwa bi inna fil jannati lajjalumika lakini ukabepoa ni ukayaniwabi kicho kilichosalaini بعدها هو انتاع كاتب السفر الجديد لهو الفضيل الذي كان حتاني السفر الجديد يا اخي فيك الفضيل انا اقول باده هم يتقاموا لا يجمعوا المال كان ديكو انا 80 الفضيل هبهكيا قالسما اذا لم تقدر على قيام الليل Wastira mwe nahari sadam nnaka mahroomi wa kad katura katayat ukinjua ka. nsema wewe hauwezi kusilama kiamu cha usiku kiamu la hauiobi namkana hauwezi kufunga basi udie kwamba wewe umeshalikaheri mingi sana kitokinjia unjua kwamba wewe madhambi yako au makosa yako yamekuwa mezi zirudii kesabu za ukijiona kwamba hauwezi kusema kitu kiamu na ikana hauwezi kufunga isi tuna kiamo unafunga ramadhani na ramadhani alismi na khamis jumaatano na khamis au kujitume za tawala au natumhe au tu basi uliye kamba wewe na haramizo heri nyingi na kadamu ya munyindo wanamke mmoja ambaye alikuwa afanya kazi kwa al-Hasan Kidongwae rahmatullahi taala عليه wao al-Hasan ambaye ni ardabu na mwanamke huyo afanya kazi yake aliamua katika wakati fulani kunuuza اكرز قرائة واسوى نيمبا يا اهل البيت الصلاة الصلاة اني واتي نيمبا هي صلاة صلاة بس ولستو كالحواء وكذا كمولزا وين يفاي كازي جاي الفاجي ميكش توودا الفاجي نيفيكا الفاجي ميكتوكا ومهاذن الفايري غير المكتوبه يهمثالوا كقوريده wakasemandiyo basi mwanamchemu huyu alisufia ni penyani sikia mwanamchemu huyu alifanya nini alifanya haraka sana kurudi kwa ardabu wa chomanzo al-hasan ibn saad akamwambia neno hili ya ya molae be'atani min qaum la yasduna illa al-maktuba umma ninza kwa ata yasalipoka farida kwa tuani nirudi haraka sana akamrudisha bil wasfarida wanaisufa fa inna lillahi kharitataniya walasanya usuli na mtume sallallahu alayhi wasallam anatim alahdi alladhi bainana wa bainahum alshira kamantaraqaha faqad kafa ahalu dhikdaniya tisna wao yusala la hatkayashat an takun huwa man ansha an shaadabu wa layha wa akaona watu haifai kabisa kuishi nao haifai kabisa kufanya kazi pamoja kwa hiyo niruhusu mababu wangu wafanye Sikumili ndugu zangu jamu walikuwaepo kijana mmoja alikuwa yeye yote mbali na dingu lakini alikuwa anapenda sana kukaa katika vikao vya kutafuta elimu vikao kama hivi hakosi kabisa akisikilia tutemshana kwenye muhadara kuna dalsha ambayo alikuwa ni wa kwanza kufika pale uchao madarasa haya yanamuongeza imani baada ya muda sio mrefu mama yake akafariki imani hizo mdini aka akarudi katika neno la Mungu subhanahu wa ta'ala akastaqim akaaka katanjia Mungu subhanahu siku moja alama zake au mwenzake anamendelea kijana huyu leo kesho twende makaburini tukaone watu namna gani wanamkosa maiti kisha tupate dumbu za kumbe maiti na kumfikia au kuhudhuria ganaka wakapatana kesho kukutana kiva na wili wili hao ya pili yule kijana ambaye aliahidiana huyu kijana ambaye alioshiwa na, na mama akaona kwamba mtu huyo amechelewa kumwigia kumuulizia akaambia kwamba jana alipoachana na wewe hakulala hadi asubuhi na amekutwa amefariki katika msala wake akisali ya mulai hivyo somo jiro namna gani ndiko kwa islam mbali na mwezi kwa sababu mtu wa kitumbe saibu hadithi karuli kabtan ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala basimeni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana kwa sababu ya wadada ambao zitakuwa zitapata msumo mzuri jana huyu alipotubu kwa manafa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamfuta katika msala dali atiu ala salat ya budai huko mkeledu za islam ambaye anaitwa athar ibn al-muhir au ibn muhir alikuwa ni katika watu wa kiamo lai. Sasa mtu mmoja alipolala akaejua ndotoni akamwona mwanamke mzuri ajabu. Mwanamke ambaye siyo kama wanawake wa duniani na anaona chakabasiyo kiundo wa dunia, mwanamke mzuri ajabu. Akamuuliza nani wewe? Ni mwanamke yupo ndotoni اتمجد لي من امكنك من الله من امكنك كتي وانا واقفه طوله هلو الا اظهر اكمن تقول لي من امكنك زوجي يبكي مين يديت من, من, من, من سجدي وامجرني ni poste komo wangu. Ni poste pa bwana wangu. Tena kutoa mahari yangu. Akamuuliza mahari yako ni nini? Akamwambia tu utahjuddu. Kusali sana usiku kwa mahari yangu. Ili upateke. Na, na ku e upateko kuwapata wana wa peponi basi mahari zao zinapatikana katika jisa usiku katika Kiswahili na Nawoi binadamu wa Islam. Na wasembe wote watupate kujua wa namna gani watu walikuwa watafuta pepo na sisi leo sasa hali yetu namna gani. He waheb al-Yamani. Inasemekana kwamba hakuweka mwili yake kitandani kwa muda wa miaka 30. Miaka 30, upuja uji. 30 ni kupuzi wa faistaha udhi. Miaka 30 kisaa hatini kabisa kwa sababu ya kiamulain. Fa mshihia alikuwa anasemali mwanajoni huyo baada ya kumsalia mtume Anasema la an ara fi bayti shaytana ahabdu ilayya min an ara wisada Kadi mbona mioyo kwangu shetani radi ameingia kuliko nione mtu Hivyo alimwona shaytani iblisa mende kwangu nione uyafa kuliko nione nyumbani kwangu mto bi annaha tad'u ila al-nawm kwa sababu mtohuo mnakupendezea usinjizi mnakuambia unalala yimi ukujiu tutake ukingia usiku basi na kingana na usinjizi katika msala kwa sababu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na katika kitabu vya zamani na katika kitabu vya zamani inasema kana اتوelezya mwenyezi subhanahu wa ta'ala minani injawa yake wa haki atasema subhanahu wa ta'ala inna 'abdi alladhi huwa 'abdi haqqan in dawan yudai min dawan haki la yantaziru biqiyalihi siya hadiyatan li'ulama'a kuamka kwake asubiri yogo alif hapana sio huyu ani paka usibini saa ikamsho sio usibilia ya sikia anawika anawika ndio wantosikio huyo ndio wa unja wa Mwenyezi Mungu wa haki yule ambaye anaamka katika saluti ya kwanza au nuse usiku au miche usiku kwa sababu ya kyamini huyo ndio unja wa Mwenyezi Mungu wa haki sio hawa ya kutoa koroma usiku wenyewe baada ya alikum islamu baada ya ebu joni kwa hivyo ni sababu dhahir ninazoonekana vitaweza kutusaidia sisi kwa ku amka usiku ili tuweze kutoka hapa na faida kubwa tumsaliyuntum sasa ni njia gani za rahisi au ambazo zitakazokurahisishia kwa amka tislamu cha usiku na emba tujifahamu djudi kamili ili Waliokuwa wanapata taabu kuamka usiku, kuanze kuamka. Waleokuwa wamezoea kuamka usiku, watafuta sababu ambazo huenda zitawasaidia bila sababu ambazo wanazifanya kuratifisha kuamka cha usiku. Na katika sababu ya kwanza kabisa, ni muhimu sana usile sana chakula cha usiku. Muhuruni ello tangi. usile sana kwa so lazima kuku hobo, na mhogo na kina nini na chapu lazima yuko hapaa agadija nurumio hiyo sana tutakilosema kwa mullahii ki kidogo cha sekweta kikawa kuna dhata hiyo ebu sikila shehe mmoja alikuwa anasemania anasema ma'ashira almuridina yaani kundi la watu ambao mnaotaka khairu kubwa khairu nyingi za mwenyezi Mungu la taakulu kithira msi sana فتشربوا كثيرا من كلاتان متجاوز 10 ساعات فترقدوا كثيرا من 12 ل 15 امجدتين من جيتوب في التنداني بسبب الاكلهه كثيرا وكانوا سالا في التنداني oku la sala otakuwa kuna sana na otiyo sana na uduza lipakie lotante utala sala na kesha la sala baki sika ujui tena ni kokoroba kwa hiyo sababu ya kwanza na muhimu islam hata ki akawa mtu akula hadi kusiba nahnu qaumun la naakul wa itha akalna la ambao hatuli ما ثم قطيله هتلهد كشيبا هي اعهاره لمن له حكمه يمكله حكمه الله عليه وسلم سبب يطين للمسلمين او سجيت الشيطان لكنه usio iksema kwamba tumeambiwa na chenge usijikesha sana ukafanya udumu kazini ah ah kafuta tamani za kufanya kazi yako rahisi kwa maana Usije ukafanya mambo ambayo atakwacha wewe hoi wakati nakwenda kulala ukashindoka nje au ukashindwa usindizi sisi. Nipumzike utakapoweza mchana. Nipumzike kwa njia doshote ambazo zinasakwetesha wewe kusimama usiku au kwa mtushuko Usifanye kazi usiku haujui chochote mjangu Kwa sababu wa, wa, wa wa wa ta Ala takiwafikirie wale walio tisija namna gani walikuwa kusomabudu Allah Subhanahu e, wa Ta'ala. Na sisi leo faridha tumeshali taibi yani kujitafutisha. Ebona namna gani watu wale walio kusomabudu Allah, alafu yitire mwenyewe uko mbali namna gani watu wale. Hebu tofautisha baina kwa, baina yako wewe na wao. Alafu katika sababu kile sana ambazo zitakusaidia. Kuamka usiku nikuongoza ushidizi mtana kuna baadhi ya watu washamana mimi ushidiza mtana huu ushidizo mtana bwana usipendi kwani ushidizo wazivu sasa hebu sikia mtume sallallahu alaihi wasallam mtume wa hikma sallallahu alaihi wasallam anasema ni anasema qulu fa inna sayyina la taqim ndani mtana baada tukosam mtana bwana baada ya dhuhuri ndani mtana kwa ni mashaitani Hasangu ni usijizoe watu, wapi fatua yanani kesa Kwa hiyo kula lenzana inakusaidia kupumzisha mwili wako na akili yako ili we usiku nafika hauna ushindi lakini sio tena useme tunaje kwa la mchana uje kujamsema gharibu kwa peke na asiri ujanja huo mbaya ukatia ukatia fatua zako unaamka unaambia ulale kidogo tu hadi alasiri wewe koje msikitini wanaume na wanawake watumsalani هذا هو التشريع انه يسيكوا لا تقيد فصلى صلى الله عليه وسلم اذكر على الذين المؤمنون ناتو لكي اباتوا توي غسان هاوي كتتلمياء لكن مساعده ان في قران كتسمعوا تاع السيكو او قيام الليل نلمهم سنه المسلم ان تاتيوا kwa hiyo alizikuamka usiku akae mbali na mahafidh ka mbali na mwovu ka mbali na madambi maasiri zake shambini katika ubaya wake yanaupa moyo udungu yanauesha moyo upandani kabisa na tangazo ya kutafuta heri au rahma ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kuamka usiku inakuwa ni kitu kidogo sana kwa kweli na Ambao An anatakiwa Muislamu zengi akae nao bali maasio anatakiwa akae mbali lakini kuingiza katika tumbo lako chakula cha haramu kama ni riba kama ni hizi kama ni kudangutu kudang, na yutu usingize katika tumbo lako chochote kilichotokana na asili ya haramu kwa sababu Al-Hasan aliambia moja na even more than ya Abas Sa'id انني اديت مواتي واسبق قيام الليل فاعدته لي فما بعد الا اقوم قال جاه ابو سعيد نرق... من من قال اننا لا ناصلي من لا بندى كهامك وفسككالي كننا لا نقهر من يتفنى اذواني كمي فسطو كيتو غاني كايتشنمو شي امته اكامجبو نني ظنغك قيدتك madambi yako yanakufunga katikajela ya kitanda kwa hiyo uwezo wako madambi ndio sababu jemana waje wa zamani wakasema nini wakasema kam min atlaqina manatilamul laqiyamul laila matongomanga sitakula yakula vindafi zilikuwa sababu ya kumkataza mtu asiamke usiku wa kam min nazra manatiraa asura na kutetwa maranja tisahalamu kudimkataa mtu au kulimweka mbali mtu na kusoma sura inalabdala yakula akla na akita mtu huwa na kula fulani au yatafu sala hawa au hutenda amali fulani fayohramu biha qiamkana ana haramisi kwa yote kisa moja au au kutagama au fanyana fulani ana haramisi kwa kila mahali kwa sababu ya kadibu وحيقه قد كان مهما جدا دع كل مسلم قيام الصلاه او قيام الليل مكا عامله معاصي فصاوب المسلم خيرا بلا متاهري لا شر ولا ضد شر فكما ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر كما في اذا سال انك تتذا من ومادانا كذلك الفحشاء تنهى عن الصلاه وتائل الخيرات ولذي ما دام في او مصاف او ماضي لانك تتذا تصلي naye لوkataza usifanye amali zote. Hizi ndizo za uislamu. Ni sababu ambazo tunaonekana hizi kidogo na mwana kuna mwana na. Lakini kuna sababu ambazo ndani ya mtu. Ndazo zinamsaidia kusimama katika chama cha usiku ukiangulizi. Kimsalia timu. Ya kwanza kabisa katika wakati huo kitu na usalama moyo. Ni za sadaka. Hah? أو بوجودي كدغوجا كويسلام اعكوتابيا عندان ونوايتو دغوجا كويسلام zitu alghayr toktba au tuku tatamo wako ni sababu ka kukataza wewe ukiwa mke Mabida abida haya si nifanya nini? Sikusema kullo Allahu kumi hiyo ya saba hizo fanya fanya nini kwa msikilizaji? Mabida abida haya anakataaje kuamka yani afyamulail au kushughulika sana na dunia. Kwa sababu Mungu wa Islamu mtu wa dunia dunia huyu anayependa dunia sana, anayetafuta cheo, anayetafuta kuzaa zaidi ya jirani wake, anayetafuta mali au anatafuta majumba mengi, jari nzuri, hawa dunia dunia hawa sio wakati wote wote si kabisa hapana kwa sababu hata ikikosea ameamka sala salaati itakuwa ni namna gani je, itakuwa ni sala ya kutoa matoje hapana je, itakuwa ni sala ya ulinzievu hapana bila hapana je, itakoni sala ile ambayo anayekubali Mwenyezi Mungu chini huyu ni mtu anayeinakubalia sala yake ni ambaye ataisuka dunia mbadi atakaka katika sala yake yeye na Mwenyezi Mungu hadithi hii lakini mtu huyo duniani dunia, fikra zake zitatokea nitapata mautini saudi kesho ninge na jamaa atanipe au kitacheleka demo kamwakani yeye hasa wakati wa sala ambaye itampeleka peponi yuko duniani kwa hiyo kusuhudika sana dunia kusuhudika na mambo ya bid'a bid'a haya yanakuwa cha usisimame asisimame kisimutausiku au hata ukisimama uharibu sala ndio maana mshaeli mmoja akasema nini yukabaru lilbawabu annaka naim وانت إذا فيقضت اجل فنائه اني امدي وكركولوني كندا yume melala na wewe hata ukiamka umelala yani yele sawasawa kwa maana mtu anakuwa yuko amta sala ana kujambele kama mambo kwa mhaya anayezokumeza wewe. Haya nyenyezi. Haoje tafuza shamani utakusali yaamu laili au sala alfari ndio zikatiwa. Na somo letu leo kiaangozeni lazima umfu tape sababu za kuwacha wewe usale yaamu leili umepumzika ukifika pale katika msala inayasa ibada bila kufikiria mambo mengi. kitu kundi ambapo kitu kinahusu moyo wako lazima uwe na hofu katika moyo wako ya yani, mtu ukikumbuka keso na kesho hapa sio keso ya mpinja keso, keso, keso akhira ukikumbuka wala kuna matejahanna ukakumbuka ajabu takamudini ukakumbuka kama mbele yako moja kuna mabaya na hakuna anayeweza kukuokoa na yote haya isipokuwa amali zako njema na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwanza sisi rahmat jazakallahu ta'ala amali zako basi utubillasa sautejita sana katika ibada hasa ukijua upamba katika wakati huo nyakati za usiku Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala anajiburua basi bila hata mtu wewe ukijua maana maana zule ya ng'uleni itakuwa ni kitu muhimu sana kwa kweta ng'uleni na utaanza kuamka na bila chakao usingizi utakuwa ni kitu cha cha Yaani utakuwa haufanyi kabisa usingizi utakuwa unasahilisha mtu ukae usiku mzima unatafili kuliko wa kulala. Mm -hmm. usingizi au kulala mtawala mtani. Anasema kijana mmoja alikuwa mdogo amejiwa akaambia inakutosha ina wewe bado mdogo. وقال اني usiku au sali robe usika kulale baada mdogo kwa nini unajisimua unajisimua namna hii akajibu nini kaja nae hebu sikia anasema itha dhukratin nar ukitaja moto wa jahanna ishtajja khawfi ofu yangu na zidi uoga wangu na kwa mungu na kwa moto na zidi wa itha dhukratil janna nazikutaja bustani فقد شوقي ما فيكي كمان في بطني فالا اقدر ان انام فايو سركبي سقطال نتشغلا اوغودا وسوف نهنم نكتمانشانا في ليلي فايو ناني اكي كتحاليني هتपता اوتيدي ميمي سيو متوحو ميمي تاكوتى تيبو انا نغوطا سنه غذاب او عذاب من الله سبحانه وتعالى يولا الذين بنو الاسلام ili utoe uweze kuamka ya Qur'an katikimo cha usiku na usome au usikie sada la leo tumejumzene tafida na watu namna gani walikuwa wanatitikia kitanda namna gani ni bora aone sechani katikyo baki kulikuwa na kitanda au kuna sinto namna gani sasa mtu ukisikia tafida za kitimo cha usiku ukajua sababu zake ambazo Mwenyezi Mungu ameandalia watu hawa na kwamba wakati huu ni wakati kujidia dua yote hayo yalio basi itakuwa ina kuwa sana moyoni mwako kia mpendi kwa sababu kuna baadhi ya smake ya mpendi baina ya watu bwana kwa nini ya akowezi wale lewa sio unapata zao na wewe haupata chochote katika faabu zao kwa sababu si salama wala tajru wasilatu izraqa amna mdadaji atakayebeba mzigo mzige wewe ni wewe ulisali kama yule au ulifunzwa kusema qiyamul layli kwa sababu ukifanana nao utakuwa nao na kama wewe utafana na wengine utakuwa na wengine kwa hiyo hawa walichana mabudu namna hii mwenyezi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yeye je jiti hali amu mtumwa mmoja nulu zangu sallamu aibu chakasaifu alikuwa yeye nimewake amekwendaa vitani kaibu sita tonu zika tanga nimewake mkendavan ikapita siku nimewake anarudi kutoka vita hizo akawa anamshuhudia amejifaa ma sha allah amejiremba kwa ajili ya mume wake kitanda amejitahidi ma allah manukato kila kitu chumba cha noti namna hii kanukira ala pale kusikita wangu niwaa tena rudi kutoka safari kutoka vitani akapikia mchikitini kusali amerudi usiku akapikia mchikitini kusali akaa tena shukra au kusali kunashukuru mgenendo kabla afika nyumbani kwa salama hakurudi hadi asubuhi mke wake na subuhi nyumbani akauliza viti bila kurudi kunajua kwa mjini wewe mbona huko nini gani akamjibu mke wangu na kusema labda ni kwani nilikuwa natafakari kwa rizana nilipokuwa tu sali sale nikaanza kufikiri anakuwa kukumbuka wanawake wa na nyumba فكم تصورنا التي شوقا اليها لك تعالى كنت انت شوقك كما كما ذكرنا كنت فاتنا للقلب الكريم سامي مثوه واتوها والكو كان ينجي مثاني باشوفه في الدنيا Naa hapo yani, na pensi ya Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala katikanyo Yesu ukaweka akilini na kwamba wakati kama mtu duniani duniani mtokaende akaanzia usumbamba pensi yako ushukane nae cha al-huba usiji wako basi atakana subindu wakati sai nafiki kama yani dakika kote kwa muda wa mwaka nasubindu shangazi itafika wakati nikutana na habibi nilikutana mtu fulani ana sana kutana naye kataka jitunutu ukimpenda mwingiwu na akajua kwamba wakati wa kukutana naye ni msitu gizani utakuwa viti haliapo فاذا احب العبد ربه حين يعجزه كمبندا مولاه احب لا محاله ان خلو وتدuh atapenda vile sasa kukaanaye temba kama dunia ni nchi tu pega mke wako ya Siri mahaba ya maslaha mtana mwezi wa jibu tatwa aku Japoni, na ku na moto jana mahaba ya kupenda dhati ya Mwenyezi Mungu mwenyewe na mtumwa wake na no, wao sio kwa maslahi flani hasa ikiwa ukifika hivyo utatanda katika ayatema pekee yenu na Yeye Subhana wa Taala katika wakati ambao unakutana naye na wakati ambao wa mkhana wa Mwenyezi Mungu ni wakati usikubidani hapo unachoonge unapata utamu wa kumnyetea subhanahu wa ta'ala na ukipata huo utamu wa kukaa na mpenzi wako mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala basi bila chakao utakuwa au hisi usiku namna gani unakwenda hadi hapo tatakapofika alfajiri waliyojua unajua kumwabudu ibada ya haki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ebu ni atulie mtangu Ukiambiwa sasa hivi nyuma ya pazia hili, nyuma ya pazia hili kuna mtenzi wako. Na wewe unampenda ajabu. Bila shaka utatamani sana usikie anga sauti yake. Utabarudika hata kusikia sauti yake. Si lazima umuone, kambi kuona ile tani, eh? Yipo ipo Mwenyezi Mungu kwa hiyo ilebwa wakati wewe unasema Qur'ani alhamdulillah umekuwa unazungumza na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa usiku kacha hiyo usehe umefika kupenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio itakuwa hiyo fadhila na maneno ambayo utakuwa unazungumza naye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sala yako kacha ya mdalili utakuwa hapo umemridisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Alasisi ndugu zangu wa Mungu siku. Unadanganya katika sehemu nyingi. Bila mmoja kufatana na wajibu wake kusimama, kusimama kwa wajibu wake. Tusijue kama kwa sababu hapa kuna mahesabu. Kama ni kwamba ya tatu ya usiku ndio inapendeza kusali Na inahesabiwaje? ona adhana ya magharibi inaadhimishwa saa ngapi? Na adhana ya alfajiri saa ngapi? حساب ما شاء ما بين المغاريب والفجر 1000 زداه مراته ساعه اذا تطقت ما شاء ثلاثيات مشو سيكو انا ذاتي هapo io kiamu deni inapendeza zaidi katika فنسل الاخير من الملتي ولذون خصه الامام الغزالي ان وجا وسيكو katika سم دي kuna watu ambao waliojitisha kusimama kusimama usiku usiku mzima. Yaani wao walitoa ufungi wa kwela usiku wa mtaa 40 miaka taka wamekufa. Usiku wala alimu. Sasa ilipoziti hali yao ndugu zangu wa chamo toao walikuwa wanasali usiku mzima kwa udhu wa Isha. Tumsalia mtume. Ee bone hali yao. اذو الساعه لصلاه الثاني وكيتوذا اذو ان شاء الله تيذو هو هو وانا اصلي فهو اذو قيام الليل وسيكمل هذه الفجر يا توك ما افتها وليتفكنا عباده من هذه فدين ابن عياض وقسمه او كهمه ابن المنها هو كامل ابو شكي اللي هو awali kwa kazi yake namna gani katika kitabu ihya ulumuddin katimam al-ghazali alikuwa anahitimu kwa mojini moja qurani mara 90 alikuwa anahitimu qurani kwa mojini mara 90 na sura hizi ambazo hakuzisoma alikuwa lazurudia tena hebu sikia namna gani watu hawa walivyoshamudu allah na katamarina والذي يشهد كلاهما لين وسقم زمه كبوي عتاه ابو حازم ومحمد ابن المختار منكر وغيرهم كثير من الذين هاوا الثلاثي وسقم جنها حول لاطوا لا كن ايمان الذين يقام لين كصلي نصف يا اسس كصلي نصف يا اسس فصلي kuna na nyingine ya aya ya leo nayo kusali nusu ya usiku kwa maana tusitekee kwa makini hesabu hii unalala seheuti ya mwanzo ya usiku mwanzoni unalala katika seheuti ya mwanzo usiku hesabu seheuti malaki hii alafu unaamka kusali kisha unalala astud moja ya sita ya usiku leo basi unaamka mwanzoni una sali sanushi mwanzo umelala alafu unamta katikati ya usiku unalala una sali ya mwenyi eh alafu subu moja ya sifa ya usiku ndio basi unalala kujiandaa kusali alfajiri na mta alfajiri badala kwa sababu Allahu subhanahu wa ta'ala anasema alikomtumu sallallahu alayhi wasallam baada hii ni aina moja kati aina za kusali kwa mwelekeo unakuwa usiku wa mesha ya ibadeti aina hizo ni aina tatu kusali selusi ya usiku nimezungumzia namna gani unahesabu selusi magharibi na isha sanga mara, magharibi na alfajiri sangati ya wakati huo ni baina magharibi na isha unauga kwa tatu unapata selusi ya usiku ni kwa kifupi tayari umetagua usali selusi gani utakayochagua mwenyewe Nahau una lala la nusu ya mwanzo ya usiku ukitaka kusali saluti ya, w, ya, ya ya usiku nusu ya kwanza ya usiku una unaanza kusali saluti ya katikati ya usiku alafu asubuhi moja ya sasa ya mwisho unapomjika hiyo ya pili ukipata kanda au cassette mtajaliwa vizuri عن معاذ قالا وثلا كبايش قدو انا سمع بالانثره والله تعالى عنها اتزوج مسيق يوم يمتمس الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اوترى قالكمتم صلى الله عليه وسلم اكنت تسليثري من آخر الليل فتمس او سيك فان كان له حاجه إلى اهله اشيوى على حاجه يوثي وقوته وقذافه دنا منه وهو ينده وكنت نصدع حتى متلا لا شيء له كان عليه ترى يغمض اذا انال لا ketika mtala wase hatta ya'tihi bilal hadam yami jidan kumamstamtu kumbi salat au wa'ad bilal fa salat kumamduku taqislam musul sallallahu alaihi wasallam alikuwa atlala baada isha tis'alam takusani na analalala tena kambi alfajiri kidogo kwa, kwa sababu aende kusali fariza kwa unyenyekevu haitaki mtu ukaharimu fariza kwa sababu ya nasla uende ukusali fariza ya, ya, ya, ya alfajiri ukiwa wewe una msafi na una nguvu ya kutosha hadi imefika dhuhur za islam kwa Abu Hurairah akasema kwamba he ndiyo kiane ya Nabii Daud na kulala kidogo kabla alfajiri wanajiri wengi wanasemwa kwamba hadi bajaa kamzo tumhi sunna ni sunna kurala kamda falafadi kidogo upatanishafu ya kumwabudu allah katika sala ya familia kama inavyotakiwa sio mnyao mnyao bila ukasari ya fajiri bila unyetesi aina ya nini ya qaymudei za islam nikusali moja ya sita ya usiku au moja ya tano ya usiku ashut au alkhud inapendeza ukiisali katika nusu ya usiku ya kabla alfajiri Unasali ukisali katika nusu ya usiku eh unaisali kifani unaisali katika ya usiku na kabla ya fud au maja, fudu, ya sita ya mwisho usiku Je mnatham Ninapendezwa njia ya tano hii kusali fud au khums al-layl katika si katikati ya usiku na kabla ya sauti ya mwisho usiku katikati ya usiku mekana Mungu atanon, Mungu apa haina mpangilio wote hauchukui wale wanaume wale kuna mtango haina mpangilio flas yani wewe unakuwa unashindana na usiku wanzoni mwanzo usiku wakati ya mwisho usijishe kushinda unalala ukiwa usijizi unaamka unatazama. Ukiwa ushindwa usijizi unalala. Ukiwa ushindwa usijizi unaamka kupada kwa mlayi. Katika usiku mada unakuwa umelala mara mbili. Na umesalika la mlayi mara mbili. Na hii hatuzaungumza mambo njia hii ndiyo jihad unakuwa uko katika munafasa maskindale makubwa na wewe na ushindi ushindi unaushinda baada ya kukitoa yani game umeitoa hii ndiyo inafaa kabisa ni ngumu lakini ndio nzuri sana kuliko zote na atakaiweza nzuri zaidi kwani hata Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa hana mpangilio fulani katika yaumzaki kwani maeno yango haya yanathibitisha aya katika Qur'an mtakatifu wa mithal mab'a subhanahu wa ta'ala aliposema inna rabbaka ya'lamu annaka taqoomu adna min shufati al-layli wa nisfahu wa thuluthah haqiqatan an al-quran subhanahu wa ta'ala anajwa ay muhammad yakwa haqiqa wewe unatesha karibu na sanusi mbili za usiku au nuzuya na telutia kuna nusu usiku na sanusi au nuzya yani kama kwa maana nabi sallallahu alayhi wasallam alikuwa anafanya hizo نا هذا هو محمد صلى الله عليه وسلم تكاكوا سبع بوصايا هي انسمع سبحانه وتعالى وفئفه من الذين معك نبعث يا واطو اللي في مجموعهنا ووي كذلك ونسال كما يلي بمعنى ما صحابهنا نجع اوذو جيا سيتعمد لي جيا اوذو نبيي انه يكون ينسب كبيته كذاك يا منجي دعني و يفاني جدووو كبير ليقومك تصلي صلوه ركعتين او اربعه ثلاثه تصلي ركعتين او ركعات النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابيس كان يصلي ركعه 11 نعم في الامداد الثالث ويستر sasa hizo kyamu na leo hizo na kanaani ushiminde uzuri wake na utamu wake za rasulullah yani yule aliyomaliza al-Baqarah wale amdan na nisa huko zikitikwa katikati amoz asmani mna aswani kwa anamaliza mtazimu mzima usitu eh sasa hivi ifikapo mtakao usitu labe ufanyeni Amka usiku kama ndo unaanza kiaamuleli amka usiku salata mbili au salata nne na kama mwanamke umetoa kutaga kiaamuleli ukawa siye tahara huko katika hadhi ya haji au siku za uko amka amka fanya tahara ni nipade du'a amu mtaka mtara wako mtaje mshukuru niombe Allah du'a katika wakati huo na wewe utakuwa umepata ujira ukutani kwa mlei kabo mzuri kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam ametwahdisha kwamba utapata thawabu qinna mal a'mal bil yasr yani wewe uktoa fahara amali fatanania yako njeakuwa leo ni na fahara leo basi kiamu dei leo nje nikoma nikesalia hadi sunudu fahiyo ni mwana mkato wakati halio amtu anje kusali kwa dua atsie kusali wakati mwana mkato wakati halio wasali aombe dua afanye istikhara ningo afanye istikhara ningo ambe kusema mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala na kama utashinde kabisa nje zote mnokupa kidogo sana basi usiaache kusali صلى الله عليه وسلم alazungumzia fadila ya baina ya maghribi na isha anasema na sala baina al maghribi wal isha atakao ngeza salata yongeza baina maghribi na isha kadalika salat al awabin sana sana namna hiyo ni sala ya wale wanaomrudia sana mwenyezi Mungu al awabin wale wanaotubu sana wanaurudi kwa Allah tawingi na unaandikia wewe sala yako katika sala ya awabin kama nabii Ibrahimu inahu awab likawab anarejea sana kama msahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم hakuwai kuonekana kabisa kabisa katika masaa kati ya magharibi na isha isipokuwa yupo katika ana anasali kaza nuko zangu Islamu kukumalizia kuna siku ambazo zinatendezza zaidi kusali ya ndei muislamu aliye na imani ya haki anatakiwa asali salamu ndei kila siku lakini kuna baadhi ya siku zina zake kubwa na muislamu hata ki kabisa kuzikukabilika nazo na leo Ebu njooni tujue siku hizo kwa sababu kama vile biashara za dunia zinamsimu wake vile vile ibada zina msimu, na misimu hiyo unyenyu au thawabu zinakuwa nyingi. Kwao islamu, fungueni masikio ili tupate kujua ni siku gani hizo ambazo, zina sawabu, nyingi tumsalie nini. Ni meusi me, usiku gani na utunimbia meusi usiku mimi sio siku meusi usiku gani ambayo ina zina thawabu nyingi. Siku tano katika mwezi wa Ramadhani zinapokala watu siku hizo قد كان العشر الاواخر واسلام واتقاء حق المولين سنه في شهر رمضان الله عليه وسلم كما قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ادكذا اتكاي صلى قيام ليل في شهر رمضان وايمانه صباح يوم من من سبحانه وتعالى na akatarajia sawabu njema kutoka Mwenyezi Mungu sio Mwenyezi Mungu atamshalii madambi yake yote aliyopita. Kwa hiyo mslam asali sala kiamo chakamoza. Lakini kuna siku ambazo zina umoja nazo ni siku kumi za mwisho Na katika siku kumi za mwisho hizo kuna siku tano Tarehe na moja tarehe na tatu tarehe 25 na tano na tarehe 27 na na tarehe na 29 kwa sababu katika tarehe hizi tarehe za usri المسلمين انقوا انترجيا ليله ليله القدر ليله ambao ni bora kuliko mezi elfu usiku kule ambao unapenda kutangaza kwa modeli ni tarehe 17 ramadhani usiku huo ni makhirini kwa sababu atummi yake ndiyo njio kutoka jinsi tabadi yaultaqal jamaan yawm alfurqan siku ambayo palikala hakina baqi jwa Atumniya tarehe 17 zilitokea vita za Badar siku hiyo usiku wake inategeza Muislamu kwa usalifu ki wa Mwezi usiku wa kwanza katika Muharram kabilia ya kwanza katika mkoa wa Arabu zimezile alafu usiku wa Ashira Muharram siku ya Idi usiku wake Sheikh nyingi usiku wa kwanza wa Rajab tarehe 29 Rajab usiku wake ki unakatifu wa Mwezi tarehe 15 katikati ya mwezi wa rajab na tarehe 27 rajab tarehe 27 kwa ni biu za kuslam kama wanavyosema wanazuni wengi 27 ndio tarehe mtume صلى الله عليه وسلم ali tewa miujiza miuni miujiza isra na miarad kwa hiyo tunapendezwa na tukasila kuni katika tarehe ya 29 lakini kwa ajili wanasemwa ni vizuri mtu kwa jina kina usinje mchana na usiku usali kwa mlauni. Jide ndugu zangu wa Islam tarehe 15 Saadani tunapendezwa kusali kwa mlauni na usiku Arafa Araf a wa wa wa wa kwa siku ya Arafah ambayo watu waliokuwa walio kwa nyumbani <offenses. Hna>. .MM wafunge na usiku wa tarakia munawi wale kwa haji wasifunge saumu kama wataweza tukani wanafunza wana wafunge walikuwa haji lakini ni muhimu kwa hadhira kwamba ni sana usiku usiku ni sana alafu ni usiku ya na dafu sikla idima yanapendezwa vile vile siku kumi za mwanzo za dhulhijja tarehe 11 tarehe 12 na tarehe 13 za dhulhijja ayyamu at-tashriq siamu laili tisima mtukufu pia kinapendezana vile vile jumaa tatu na alhamis jumaa tatu na alhamis kuna kanuni jumaa tatu na alhamis siamu laili teleza muislam atachima imatatu Jumaatatu na Alhamisi alfunde sunna. Matafu funde Alhamisi funde, na kama hauko katika sahara mwanamke usiye nyayo yako utapata sababu zako. Usiku usali kiamu laili kama uko bahari au mnaume atakaamu laili kwa sababu Alhamisi na jumaatatu, amali za waja zinapeleka mbinguni, za nuru mgun. Kwa hiyo mtu anachokwa akutuna yote haya kuinurua uh, ku, ku, ku, ku amali za mbinguni akuta amefunga ذا الشيخ امسالي كيامو لديه فكماليديا دوقو شام في فتوى سماحه الشيخ احمد الخليل بن زيد ام امي فاضل انا اذا صلى المسلم الوسطى ثم بدأ له ان يبدا بشيء من الركعات فهل له جاز مسلم مؤكد لويث لمكان ويثري ثم كجد صلى لويث مسلم لمكان كيسه اكثرت تصلي صلاه بعد العشره جه انا ماweza تصلي بعض ركعه انا اسمع سماحه الشيخ احمد من زوم المحاسبي لا يصح التنفل بعد العشره حيصلي صلاه بعد العشره تصلي عشره حيصلي تصلي مثلا حيصلي تصلي نافله لكن اما اذا تصلي تنفل بعد الانصاره فالجنم اتكاي تصلي قبل بعد العشره بس كوانا على قبل ان يتنفل قبل حديث المسلم والا لا تجب اخره الوترا وقدم النفل لا تجب تكريره واخروا يشو... واخروا يشو... وتري لخرت الوتري عند على السرير نفسه وتتواتا عملا بحديث جابر رضي الله تعالى عنه كما يسمى جابر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ايكم خاف ان يقوم من اخر الليل فليوتر ثم يرقض atakayogopa kwamba atalala hapo amka usiku basi ataliwithiri mwanzo ni wao wenzako kwa kiwamino mwa akhiri nani falyutr min akhiri naatakayoku anijamini kwamba ataweza kusimama usiku kusaliwithiri mwanzo basi ayakhirish kumsamwe i hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwa sababu katika hadithi صلى الله عليه وسلم alisema ij'alou akhira salatikum bil layl tara ifanye mfano ya msiku usiku msiku msiku lakini muislam atoe mfano wa msiku hakuna kitu kinamkataza kusali lakini sharti ala de quanta baada ya witr ndio aje kusali shafla au kiamu da ibada hapo na na sio lazima ukisali witr mwanzo urudie tena witr usiku ni kosi tena nimeisali afa nimesalikia mwezi uirudie tena hapana witri ni mara moja usifu katika makosa na nyakati wengine wanaisali tena wistry baada ya kia moduli na baada ya saa mbili usisali manabii wistry ni mara moja kwa usifu kwa kumalizia ameuliza kama hake na swali hili watu wengi sana wanauliza so, kuna tofauti gani baina ya kia moduli na tahajjud قال اسم التهاجد قال اسم قيام الليل قلت اوضحوا لي متى وقته يعني متى التهاجد بناذا سمعتك تقول اسم قيام الليل هو التهاجد قيام الليل والتهاجد بمعنى ما هو يا كتي في موجه وتقسم التهاجد اسم الليل واسم قيام الليل التهاجد ناذ لانذا من منتصف الليل كنزيه نص وسكت يأو... الى ما قبل بذوق الفجر قبل لا ينيط قبل يا قطك na wanatuoni wengine wasema waqila bali huwa بعد baada sura بعد nisa baada ya sura ya mubasharatan baada kumaliza kusoma sura ya tatu hapo atahajjud inaanza kwa Allahu taala alam kitamwisho ilikuwa funicha dua ambayo inatendeza kusoma na alikuwa صلى الله عليه وسلم katakiya yasir siku alikuwa anasema mtume صلى الله عليه وسلم Allahumma rabbana لك الحمد أن قيم السماوات والارض ومن فيهم ولك الحمد أن ت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والارض ومن فيهم ولك الحمد انت الحق ولفاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبي يقول حق والساعة حق اللهم لك اسلمت وبك امنت وعليك توكلت اليك انبت وجبك خاصمت اليك حاكمت خطا بما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما أنت عالم به مني انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت ولا اله غيرك صلى الله عليه وسلم دعائي اليك يا ايها صلى الله عليه وسلم اسقك استماما قصي وسالح يا مدلل تجيبني في هذه الدعاء هي نا كما ataweza kuitolesha kui au kusikia katika katika akachakaseti akanyandika itakuwa vizuri awafatie uh, wenzake faida anayo mwenyewe rafiki uitarudia kwa hiyo ndugu wa islamu napenda kuahudia pamoja kuhusia nafsi yangu dhaifu Kwanza sisi leo tunafanya ibadi tuanze kuabudu allah ibada hasa kuanze kuabudu Allah baada ya haki tuona mna gani watu walikuwa wajitanda sisi leo tukoteani kumwambia kumwambia nne au kuambia kwenda siilani kama hauretikitana kwa hiyo saa mimi ninarudi nyumbani nyumbani kuna ye, alikuwa, kiamule, kui, kikumino, leo, kwa wewe mama ameniambia lazima fayo saa wapo kwaji vitanda hizo mlikuwa kesema kummoja kuna mtu wa alikuwa anasaka siku hiyo akasema leo alfajiri bado kidogo kwa Hebu nijipe kidogo. Ni baki dakika 5 si 5 kala sana waazi. Hebu nijipe nijipe kidogo kutangana, nipumzike. E, e, e basi akaamka baada ya kutoka jua. Akationa kitanda chake akasema, "Uwe, leo leo contact mimi na wewe umisho. Kitanda mimi na wewe urafiki umekufa. Tunapingurua urafiki mimi na wewe." Ali 30 na 40 ali dalati na 40 katika kujitahidi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa maana ولا watu walio walitafuta pepe sasa sisi itakuwa vute hali yetu tuante kila mseklam au ulizwa mmejua fatina takiamulaini mmejua namna gani watu wanatafuta pepe ya Allah kwa hiyo usingizi na uponzo kwa lalala udumu ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا ربنا انك انت التواب الرحيم اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم انك رحيم فارحمنا اللهم إنك محسن فاحسن إلينا ارحمنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض اللهم املنا تلك الجنه مقربا لها وان بك اللهم من النار مقربا لها اللهم اننا نسالك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجبع بها شملنا وتجلم بها شتتنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غايبنا وترفعنا بها درجاتنا يا رب العالمين وترفع بها شأننا وتزيد بها عملنا وتبيض بها وجوهنا يا رب العالمين بها رشدنا يا رب العالمين بها من كل سوء اللهم اعطنا ايمانا صادقا يقينن ليس بعده كفر ورحمة ننال بها شرف كلماتك في الدنيا والآخرة اللهم انا نسالك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقه الانبياء اللهم انا نرجو بك حاجتنا وينضع فرائنا وقلت شندتنا وقل عملنا يا رب العالمين فثبت اقر واستقرنا الى رحمتك يا رب العليم فنسفنت يا شافي الامور ويا شافي الصدور كما تجير بين القبور أن تدير من عذاب النار اللهم اجلنا من عذاب السعير اللهم اجلنا من عذاب التعير اللهم اجلنا من, من عذاب جهنم ومن دعوة القبور كما سكنت المقبور اللهم قصر عنه راينا وضعف عنها عملنا ولن تبلغنا و... ولن تبلغه نياتنا وامالنا من خير يعطيه احد من عبادك او خير انت معطيه لاحد من خلقك فإنا ربنا نرغب اليك فيه ونسالك يا رب العالمين ونسالك وكذلك الخوله بن عميم اللهم اجعلنا هادين مهديين فرضا لنا ولا مذللين حربا لاعداه وسلما لاولياء تحب بحبك من احبك اللهم انصر نبيك محمد الله عليه وسلم مجيدا كما ناصره وحيا للعدل اللهم اعز الإسلام والمثلين واذل الكفر والكافرين وقتع اللهم لادبا العدايه اي اوض لاقوم توامشي في اوقات ابا وهو نعتله الله تقومي ناوي تجيب دعواتي ربي اي الله تستنجزكم كاوسوك او تصدق كما صوتي ربي اي الله تستنبا ناذي دعواتي فسبحانه دعوات عبدي يكونوا تنيروا قط ربي تجيب تجيب دعواتك يا ربي او الله رب رحمه ما كما رباني صغيرا اللهم عذر الاسلام والمسلمين واذل الكفر والكافرين يقطع الله من ادبر على دين وقدهد الله لهم ضاقيا واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هذا الله تعالى اعلى واعلم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نمسكت سهوا دعوه للجما حتى مكنسمعوا سيدي